الباب الثاني في الحجة نعم فقلنا موضوع علم المنطق شيئاني معلوم تصوري يؤدي إلى مجهول تصوري ومعلوم تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي معلوم تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي مثل قولنا العالم متغير كل متغير حادث فانه يؤدي الى مجهول تصديقي وهو العالم حادث ومثل اقيم الصلاه امر والامر للوجوب هذا يؤدي الى ماذا الى مجهول تصديقي وهو ان الصلاه واجبه هذه يقال له حجه والحجه يعني ثلاثة أنبع قياس هذا الذي أعتيناه هو مثال للقياس قياس وتمثيل واستقراء تمثيل مثل ماذا مثل أن يقال يعني النبيذ هرام النبيذ هرام ما الدليل لأنه مسكر لانه مسكر كالخمر فهذا تمثيل وما الفرق بين هذا وذاك الأول هو استدلال بالكلي على الجزئيات لأن ما هو العالم جزئي ل ل ل لفرض من أفراد المتغير وكل فرد من أفراده له الحدوث إذا العالم له الحدوث ففيه استدلال بالكل على الجزئيات، وأما في التمثيل هو استدلال بجزئي على جزئي آخر، الاستدلال بالخمر على ماذا؟ على النبيذ وهناك قسم آخر للحجج ما هو الاستقراء. الاستقراء هو ماذا؟ هو الحكم على الكل بأحكام الجزئيات. مثل أن نقول كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ كل حيوان هذا شئه. هو يحرك الفك الأسفل عند المضغ للفك العلا وكيف نقول هذا لأن استقرينا الكثير من الحيوانات لأن استقرينا كثيرا من الحيوانات استقرينا الإنسان استقرينا البهايم استقرينا الطيور استقرينا الزواحف فوجدناها كذلك. فيعني استدللنا بالجزئيات على الكل وهو أن كل حيوان هذا شأنه فهذه أنواع الحجة ثلاثة قياس تمثيل استقراء الفرق بينهما أن القياس هو حجة يستدل فيها بحكم الكل على الجزئيات على أحكام الجزئيات والتمثيل بجزئي ألا جزئي آخر والاستقرار بالجزئيات على الكل والذي يفيد اليقين من هذا الأنواع هذه الأنواع هو الأول هو القياس لأن التمثيل لا يفيد تمثيل هو القياس الفقهي هو الذي يقوله الفقهاء قياسا وهذا ليس بقياس في المنطق لا. فهل التمثيل اي القياس الفقهي هذا لا يفيد الا الظن يعني اذا عرفنا ان الخمر مسكر والنبيذ كذلك فهل يحصل لنا اليقين بان النبيذ حرام يعني كالخمر لا ظن فقط لماذا أنه يمكن أن يكون هرمة الخمر لعالي الإسكار أو يمكن أن يكون خصوصية اسكاره هو خصوصية ذاك الاسكار هو العلة أو يمكن أن يكون خصوصية النبيض مانعة للحكم يعني لا يحصل اليقين إلا باندفاع هذه الأمور كلها وكذلك التمتير الاستقرا وأيضا لا يفيد للظن إذا استقرين وإذا كان استقراً طعما واستقرين جميعا وعلى الحيوانات لا لكن لا هنا نحن نستقري وأكثر الأفراد ونحكمه بحكم كله هذا لا يدل إلا للظن إذا وجدنا يعني أن الها البهائم وأن الطيور أن الزواحف هكذا يحرك ال... فك الاسفل ثم حكمنا بهذا يمكن أن يكون بعض الحيوان التي لم نستقرئه ولم نتفحصه ليس كذلك كما يقال في تمساح نعم فعلى كل حال الحجة هذه مع جهور تصديقي يؤدي الى معلوم تصديقي وهذا آه آه آه آه آه هذه هي الحجة لماذا سميت حجة قد قلنا لأن الحجة بمعنى الغلبه وهو يكون سببا لغالبة شخص ثم هذه الحجة سواء كان قياسا أو تمثيلا او استقراءا هو يعني لا يتركب لا يتكون إلا بالقضايا فالقضية هي جزء الحجة كما أن الجدار يتكون من اللبنات كذلك الحجة يتكون من القضايا ومثلا القياس العالم متغير كل متغير حادث هذا القياس يتكون من قضيتين العالم متغير هذه قضيه كل متغير حادث هذه قضية أخرى كما أن الجدار باللبنات فلما كان هكذا كانت القضيه جزءا للحجه والحجه ستتركب منها اولا نبحث عن القضايا يعني من حيث انها مبادئ الحجه كما بحثنا عن الكليات الخمس اولا قبل البحث عن المعرفات لكونها مبادئ للقول الشارع وما يتعلق بها ان إذن المراد بما يتعلق بالحجا القضيه فصل فصل في القضايا القضيه قول يحتمل الصدق والكذب وقيل هو قول يقال لقائله انه صادق فيه أو كاذب نعم يعني هذان تعريفان للقضية مؤداهما واحد لا خلاف بينهما إلا في اللفظ الأول نظرا إلى القضية والثاني نظرا إلى قائله نعم. إذن القضية ما هو قول يحتمل الصدق والكذب مثلاً إذا قلنا حضر فلان هذا قول يحتمل الصديق والكذب فلان حاضر لم يحضر فلان لا يحضر فلان فلان ليس بحاضر لكلها قضية لكن إذا قلنا كريم فلانا هذا ليس بقضية لماذا؟ لانه كلام هو مركب تام إن شاء القضية أو خبر ما تسميه المناطق قضية وأهل العربية خبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب نعم لكن علينا أن نقول علينا أن نعرف أن القضية نوعان قضية ملفوظه وقضية معقولة ليس ذلك كما قلنا كلام نفسي كلام نفسي كذلك يعني إذا تعقل شخص ولم يتكلم وهو ساكت ثاقلا العالم متغير معنا العالم متغير وكل متغير حادث ووصل إلى ماذا العالم حادث فهذا الذي خطر بباله من معنا العالم متغير معنا العالم متغير الذي خطر بباله هذا الشخص هذه قضية معقولة. ثم إذا عبر عنها وقال العالم تغير هذه قضيه ملفوظه فهناك قضية معقولة وقلية ملفوظه كذلك القول أيضا هناك قول قول ملفوظ وقول معقول فالقضية المعقولة يعني تعريفها ما هو قول أي قول معقول يحتمل الصدق والكذب والقضيه الملفوظه تعريفها ما هو قول يحتمل الصدق والكذب أي قول ملفوظ يحتمل الصدق والكذب نعم و قول يحتمل الصدق والكذب فايتلى قضيه معقوله قضيه ملفوظه ما الذي ينبغي أن يقال له القضية حقيقة معقولة؟ لماذا؟ لأن القضية قلنا جزء القياس والقياس هو الذي يؤدي للمجهول. الذي يؤدي للمجهول المجهول هذا اللفظ وهذا المعنى؟ هذا المعنى، أليس ذلك؟ أليس شخص بدون أي كلام إذا جلس هكذا وتفكر؟ العالم متغير كل متغير حادث يسأذ إلى هذا المجهول إذا الذي يؤدي إلى المجهول هو المعنى ليس اللفظ إذا إطلاق القضية على القضية المعقولة إطلاق حقيقي وإنما تطرق القضية على اللفظ يعني تجوزا من باب إطلاق اسم المظلول على الدال قول يحتمل الصدق والكذب وقيله هو قول يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب وهي قسمان والقضية قسمان حملية وشرطية قضية ما حملية وما شرطية أليس ذلك؟ حضر زيد هذه حملية لا إله إلا الله الله ربنا محمد نبينا هذه كلها حمليه لكن إذا, إذا, إذا, اذا قال قائل اذا طلعت الشمس وجد النهار اذا طلعت الشمس لا يوجد الليل اذا اتاني زيد اكرمه اذا اتاني زيد لا اكرمه هذه كلها شرطيه نعم اذا قضيه حمليه قضيه شرطيه أما الحملية فهو ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عن فالقضية الحملية يكون الحكم فيها دائما بثبوت أو نفي فإذا قلنا هذا زيد فالحكم فيها بثبوت الحضور. لزيد وإذا قال ما حضر زيد الحكم فيه بإندفاع الحضور عن زيد نعم ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه كقولك زيد قائم زيد ليس بقائم وعما شرطيته فما لا يكون فيه ذلك الحكم أما القضية الشرطية قضية ليس الحكم فيها بثبوت أو نفي بل الحكم فيها إما بثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى إذا وجدت نسبة توجد نسبة أخرى أو بِعَدَمِ نسبة لَا تقدير نسبة أُخْرَى يعني إذا وجدت هذه النسبة توجد هذه النسبة أو إذا وجدت هذه النسبة لا توجد هذه النسبة هكذا كان الحكم, الحكم في ها بماذا؟ بالتنافي بين النسبتين أو بعدم التنافي بينهما والله فهذه شرطية فالولى شرطية متصلة ثانية شرطية منفصلة فإذا قيل إذا جاءني زيد, إذا جاءني زيد أكرمه فهنا لا نقول زيد جاء ولا زيد ليس بجاء وكذلك لا نقول يعني أنا مكرم أو لست بمكرم بل معه معنى هذه القضية ما هو إذا ثابتة مجيء زيد هذه نسبة ثابتة إكرامي وكذلك إذا قال إذا جاءني زيد لا وحنه معناه يعني لا توجد إيحانة إذا وجد مجيء زيد يعني ف لا آآ آآ كونه مهينا لا يوجد هذه النسبة هذه النسبة لا توجد على تقدير نسبة النقراء وهو كون زيد جائيا وكذلك أحيانا يكون بالتنافي مثل إما أن يكون هذا, هذا العدد زوجا وإما أن يكون فرضا يعني هناك تنافي بين كونه زوجا هذه النسبة وبين كونه فردا هذه النسبة يعني بين وكذلك إذا قلنا ليس البت إما أن يكون هذا هذا العدد زوجان أو مقصوم بمتساوي أو مقصوم يعني لا تنافي بين الزوجية بين كونه زوجا وكونه من قصم المتصابيين لأن معين الزوج من متساويين نعم لا تنافي ثلاث يقول يعني لا تنافي ليس ألبت إما أن يكون هذا إنسانا وإما أن يكون ناطقا يعني لا تنافي بينهما إذن الشرطية ما هي ما لم يحكم فيها بثبوت أو نفي بل حكم فيها إما بالاتصال أو بالتنافي يعني بالاتصال أو بعدم الاتصال أي باتصال بنسبة أخرى أو بعدم اتصالها بها أو بالتنافي بين نسبتين أو بعدم التنافي بينهما هذه هي الشرطية نعم، وقيل الشرطية ما ينحل إلى قضيتين كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وليس ألبثت إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود فإذا حذفت الأذوات بقي الشمس طالعة والنهار موجود والعملية ما لا ينحل إلى قضيتين بل ينحل إما إلى مفردين. كقولك زيد هو قائم فإنك إذا حذفت الرابطه عني هو بقي زيد وقائم وهما مفردان وإما إلى مفرد وقضية. كما في قولك زيد النبوه قائم فاذا حللته بقي زيد وهو مفرد وأبوه قائم وهو قضية نعم ثم وقيل الشرطية والقضية الشرطيه ما هو ما ينحل إلى قضيتين المراد بالانحلال هو حذف ال حذف الأداة التي تربط بين, ال بين المحكوم عليه والمحكوم به وحذف هذه الأدات هو المراد بالانحلال فإذا حذفت أداة الربط فإن كانت تنحل إلى جملتين إلى, إلى قضيتين فهذه شرطية حين حذف عادات الربط اذا كانت تنحل الى مفردين او الى مفرد وجمله فهذه حمليا واضح نعم فيش قال واضح نعم ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود هنا ذات الربط ما هو ين إذا حذفت بقي مع ذا الشمس طالعة هذه قضية النهار موجود هذه قضية أخرى وليس البثت إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود ليس البثت إذا, إذا كانت إذا فليس البثت إذا هذا يعني رابطة. إذا حذفنا بقية كانت الشمس طالعة فالليل موجود فهذه قطان قضيتان تنحلان إلى قضيتين فإذا حذف الأذوات بقية الشمس طالعة إن النهار موجود والحملية ما لا ينحل إلى قضيتين بل ينحل إما إلى مفردين كقولك زيد هو قائم زيد هو قائم زيد هذا محكوم عليه قائم محكوم به وهو رابطة لأنه ليس المقصود هنا بهو به هو الذي هو ضمير لأنه هو معنى اسمي بل المقصود بهو يعني ما هو مرادف لقولنا في الإنجليز ييز في الهندية هي نعم وفي اللغة العربية نعم نعم نعم بيست نعم بي يعني هذه هذه هذه يعني هذا المعنى هو المراد به هو وهي الرابطه اذا حذفت تنحل الى زيد وقائم مفردان نعم ها لا هذه ليس استعمالا عربيا بل هذه استعارة من المناطق كما سنبين إن شاء الله ثم فإنك إذا أحذفت الرابط طاعني هو بقي زيد وقائم وهما مفردان وإما إلى مفرد وقضية أو حملية حل إلى مفردين أو مفردين وقضية كما في قولك زيد أبوه قائم زيد أبوه قائم فهناك زيد هو محكوم عليه أبوه قائم هو محكوم به وعين الرابطة رابطة ليست موجودة في اللفظ بل هي موجودة في العقل موجودة في المعنى هذا المعنى الرابطي هذا إذا حذفناه تنحل القضية إلى مفرد وجملة إذن أبوه قائم وإذا حللته بقيت إذن وهو مفرد وأبوه قائم وهو قضية لكن في هذا الكلام اعتراض ما هو ذاك الاعتراض هو قال الحملية إما أنت أنحل إلى مفردين أو إلى مفرد وقضية أليس هناك بعض الحمليات تنحل إلى قضيتين مع أنها حملية مثال ذلك زيد قائم يناقله زيد ليس بقائم ها؟ زيد قائم شخص قال زيد قائم يناقله زيد ليس بقائم هذه حملية أو شرطية عملية. لماذا لأن الحكم فيها بالثبوت بمناقشة القضية الثانية للقضية الأولى قد حكم على القضية الأولى بأن الثانية يناقِل ثانية والله هذه عملية وكذلك إذا قلنا الشمس طالعة يلزمها النهار موجود الشمس طالعة يلزمها النار وهنا هي تنحل إلى قضيتين فإذا قلنا الشرطية هي التي تنحل إلى قضيتين فيلزم أن تكون هذه العمليات داخلة في تعريف الشرطيات فلا تكون يكون تعريف الشرطية مانعا ولا يكون تعريف الحملية جامعا فيلزم انتقال تعريفين طردا وعكسا جمعا ومنعا فالجواب ما هو المراد بالمفرد ليس بمفرد حقيقة بل ما هو مفرد بالفعل أو مفرد بالقوة مفرد بالفعل أو مفرد بالقوة عليس يعني زيد قائم يناقضه زيد ليس بقائم زيد قائم وإن كانت قضية هي في طويل مفرد أليس معنا هذا الكلام هذه القضية تناقض تلك القضية هذه القضية هذا مفرد تناقض تلك القضية هذه مناقضة لتلك القضية وكذلك إذا قلنا يعني الشمس طالعة تلزمه النهار موجود معناه هذه القضية تلزمه تلك القضية ثم مفردان بالقوة فاصل الحملية ضربان موجبة وهي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء وصالبه وهي التي حكم فيها بنفي شيء عن شيء الحملية بالنظر إلى ما فيها من الحكم إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة وهي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء كيف يقرأ موجب أو موجبة يجوز الوجهان موجبة على أن فيها حذف ويصال والمعنى موجبة أي موجب فيها لأن المتكلم هو الذي أوجب لكن هو أوجب فيها كما نقول هذه دار مشتركة هل هي مشتركة لا مشتركة فيها اشترك فيها زيد وعم كذلك يقال سورة الفرق معوذة معوذة يعني معوذ بها وكذلك موجبة ويمكن أن يقال موجبة باعتبار أنها هي التي توجب لكن هل هي التي توجب وإن لم تكن هي توجب لكن المتكلم يوجب فيها فوسند الإجاب إليها على سبيل التجوز كما نقول جرى النهر ليس النهر هو الذي يجري بل الماء جرى فيه لكن لما كان محل للجريان أسند الجريان إليه مجازا فموجب موجب فإذا قلنا موجب فهي ففيه مجاز في الاسناد وسند الايجاب الذي حقه ان يسند الى المتكلم وسند الى القضيه لكون المتكلم يوجب فيها نعم ثم موجبا او المناسب المناسبة لصالبة هنا صالبة اسم فعل. أن يقال هنا أيضا موجبة. وهي التي حكم فيها بن في شيء أن عن شيئين هو الإنسان وحيوان الإنسان ليس بفرس. فاصل الحملية تلتين من أجزاء ثلاثة. أحدها المحكوم عليه. ويسمى موضوعا والثاني المحكوم به ويسمى محمولا والثالث الضال على الرابط ويسمى رابطه وفي قولك زيد هو قائم زيد محكوم عليه وموضوع وقائم محكوم به ومحمول والافضه هو نسبه ورابطه وقد تحذف الرابطة في اللفظ دون المراد فيقال زيد قائم يعني القضية أول نتكلم عن الحملية شصية شطيتي فنقول القضية الحملية لها ثلاثة وجزاء المحكوم عليه لابد لماذا لأن, لأن القضية الحملية هي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء فهناك شيء ثابت وهناك شيء يعني شيء ثابت وشيء يثبت له وهناك إثبات إذا الثابت هو المحمول والمثبت له هو المحكوم عليه والإثبات هو الحكم نعم فتلتهم من اجزاء ثلاثه احدها المحكوم عليه ويسمى موضوع محكوم عليه المحكوم عليه في القضيه الحمليه يقال لها موضوع إذا ما الفرق بين المحكوم عليه والموضوع محكوم عليه اعم من الموضوع لان الموضوع هو المحكوم عليه في القضيه الحمليه لأن القضيه الشرطيه المحكوم عليه يقال, لها يقال له مقدم اذا قلنا اذا كانت الشمس طالعه والنهار موجود اذا كانت الشمس طالعه هذه مقدم المحكوم عليه في الحملية الحمليه يقال له مقدم والمحكوم عليه في قضيه الحمليه يقال له موضوع إذن المحكوم عليه ينقسم الى موضوع وامام مقدم وموضوع شيء محكوم عليه شيء آخر محكوم عليه عموم من الموضوع لأن الموضوع محكوم عليه في قضية الهملية نعم أحدها المحكوم عليه ويسمى موضوع لماذا سمي موضوع لانه وضع لأن يحكم عليه لانه وضع لأن يحكم عليه فهو موضوع والثاني المحكوم به ويسمى محمولا لماذا سمي محمولا لأنه يحمل على الموضوع أي يثبت للموضوع أو ينفى عنه ثم محمولا المحكوم به في القضية الحملية يقال لها محمول والمحكوم به في القضيه الشرطية يقال له تالي نعم يسمى محموله والثالث الدال على الرابط نعم يعني الدال على الرابط اي الدال على المعنى الرابط هذه في القضيه الملفوظه اما في القضيه المعقوله ما هو المعنى الرابط النسبه هو الجزء الثالث ف يعني اذا تعقلنا معنى زيد قائم وهناك في ذهننا ما هو الزيد وفي وكذلك في أذهاننا قائم وفي أذهاننا الربط بينهما يعني ثبات القائم لزيد هذا الليثبات هو الجزء الثالث للقضية المعقولة م? معنا زيد هو المحكوم عليه معنا قائم هو المحكوم به والنسبة بينهما وهذه يقال له نسبة حكميه النسبة الطامة أو النسبة الحكمية هذا هو الجزء الثالث إذن للقضية ثلاثة جزاء يعني لا بد لأي قضية ثلاثة جزاء محكوم عليه محكوم به نسبة حكمية والمتآخرون يجعلون أجزاء القضية أربعة فيقولون محكوم عليه محكوم به نسبة قيدية إثباتها فيقولون يعني إذا قلت زيد قائم فهناك زيد وهناك قائم وهناك قيام زيد ثم يثبات هذا القيام أو, نفيه أو نفيها نحن نقول لا على رأي القدماء ثلاثة, ثلاثة وهو زيد مفهوم زيد مفهوم القائم والإثبات إثبات هذا المفهوم للزيد يعني محكوم عليه محكوم به نسبة حكمية فهذه في القضية المحقولة بِالقَاضِيَةِ الْمَلْفُوَّةِ ما هو الموضوع؟ اللفظ الذي يدل على المحكوم عليه، وهو الزيد. واللفظ الذي يدل على محكومه، وهو قائم. واللفظ الذي يدل على... على... على على على على على النسبة الهكمية، هذا يقال له رابطة. والله نعم. والله ويروا الله. ما فيش لا الفرق الفرق بين الرابطه والنسبه الرابطه دالله والنسبه مضلول يعني يعني قلت اذا اثبت القيام لزيد فهناك زيد يعني معنى كلمه زيد ومعنى كلمه قائم ثم يثبت هذا لزيد هذا اللي يثباته هو النسبة الهكمية فالأجزاء القضية المعقولة معنا المحكوم عليه معنا المحكوم به يثبات معناء المحكوم به للمحكوم عليه أو نفيه عنه وأما الأجزاء القضية الملفوظة اللفظ الذي يدل على المحكوم عليه واللفظ